قال من هم مجدد الدعوة في هذا الزمان هم ابن باز والألباني كثير الحمد لله ممن جدد الله بهم هذا الخير في هذا الزمان وعلى رأسهم من ذكرته ألباني وابن باز والعثيمين والوادعي وغيره من أئمة الإسلام في زمننا هذا ممن نفع الله بهم نفعا عميما ونفع الله بتآليفهم ودعوتهم ولا سيما دعوة الشيخ موبر رحمه الله تعالى فتعتبر من أعظم الدعوات في هذا الزمان ولها انتشار في المعمورة غريب جدا، انتشار دعوة الشيخ موبر غريب دعوة انتشرت أكثر من انتشار دعوة غيره طلابه في كل مكان هذا فضل الله ياتيه من يشاء ولا تكاد تجد في بلاد اليمن يقوم على الدعوة الصحيحة إلا هو من أبنات الكدار دار الحديث بدماج أو يكون له صلة بأبنات الكدار استفاد منهم وهكذا أيضا في كثير من البلدان الأخرى كما ذكر ذلك الشيخ سليم قال ما نزور شيء من اماكن سواء كان جزر القمر وغير ذلك لو نجد قبلنا سبقنا من طلاب دماشر سبقنا إلى تلك البلاد البعيدة التي نذهب إليها وتعرفون الشخص سليم جوال في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى يخرج هنا وهنا فقال لو نجد من سبقنا من دار الحديث دماشر لولا هذه الفتنة صلى الله عليه وسلم التي تعصف بالدعوة وبأهلها وترجع ترجعنا اهلها فتن ترجعنا اهلها و مهاترات ترجع على اهلها, أهلها وضياع الاوقات وقسوه القلوب كل ذلك يرجع على اهله والله الذي سيستفيد هو الذي يقبل على الله سبحانه وتعالى اما الذي يهاتر بينه وبين اخوان السلفيين هذا سيضيع انتظرهم بس ضيرهم سيضيعون وقد جربناهم والله العظيم قد جربنا اناسا قبلهم الذين يهاترون مثل هذه المهاترات ويخوضون في مثل هذه المسائل التي تقسل قلب كأنه ما لهم علماء يرجعون إليهم ولا هم مبالين بأحد من أهل العلم ما هم مبالين بأحد هذا يرد وهذا يرد وهذا ليش ساكت وهذا ليش كذا وهذا يواني هذا وهذا يعادي هذا نعوذ بالله من الخير يا اخي هذا السلفي وهذا السلفي تق الله ايش الانحيازيه هذه هذا ما يجوز حرام هذا وهذا يثني على هذا ويذم هذا هذا ما يصلح كلهم سلفيون وهذه المهاترات ما هي طيبة وتضر الدعوه السلفية وتضر اهلها اولا قبل غيرهم هم الذين يتضررون ولا يبالون بعضهم يقول ليش يا اخي حساكت ليش ما يتكلم يا اخي تكلم انت تريد تمشي العلماء على ما تريد انت تريد تمشي الدعاه يا الله على ما تريد انت الذي في راسك ليش هذا ما يتكلم ليش هذا ساكت وكان الحق هو الذي انت تنصره هو الحق والثالث في المقابل هذا باطل ينبغي ان يخسر فهؤلاء ما ينبغي ما انصح الاخوان ان يخوضوا معهم ما انصح الاخوان ان يخوضوا معهم فانكم انتظروا بهم وتتربصوا بهم فربما يتكلموا في علمائهم بعد حين وفي دعاتهم بعد حين فهذا شيء مجرب وعليه استغراف الساحة على حسب ما علمنا نحن ان ما هات أحد احد الا وعاده بالله كان مصيره مصير اولئك وانشغل بمثل هذه الأمور التي من شغل بها علماء المسلمين لا الفوزان ولا آل الشيخ ولا من قبلهم من الباز ولا الباني ولا العثيمين ولا الوادعي ولا شيخ ولا غيرهم من أئمة الدعوه السلفيين شغلوا بها وهم مشغلون بها كأنهم هم العلماء وأنهم فهموا ملمفهم أهل العلم هؤلاء نسال الله العافية إن لم يرجعوا يتداركوا أنفسهم سيتضررون إن لم يرجعوا يتداركوا أنفسهم سيتضررون هذه مسائل ما خاط فيها بن باز، ولا خاط فيها العثيمين ولا خاط فيها أحد من أمة دعو المعاصرين نعرفهم بالخوض مثل هذا كان هؤلاء فهموا ما لم يفهموا علماءهم يا أخي هذه أمور معروفة هذه أمور معروفة وجرى عليها السلف الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ومن فصل الأعمال عن الإيمان فهذا مذهب المرجئه الذي يقول الإيمان شيء والأعمال شيء هذا مذهب المرجع بهذا القيد يقول الأعمال إيمان شيء تصدير والاعمال لا تدخل فيه في مسمى الإيمان فهذا قول مرجع الذي يقول بهذا القول وأما من كان له قول غير هذا القول فلا يجوز اتهامه بالإرجاء والذي يقول بأن الأعمال من الإيمان وأعتقد هذا أن الأعمال من الإيمان لكن اختلف معك في بعض الأمور فلا يجوز رميه بالارجاء وأنه مرجع سواء كان عدوا او صديقا ويتركوا الفلسفه هذه على الناس كمال الايمان واحاد الاعمال وجنس الاعمال كان البخاري ما ادرك هذا انت تفلسف احاد الاعمال وجنس الاعمال من ترك احاد الاعمال من ترك جنس الاعمال هذا كلها فلسفة طنطنة وشنشنه تعرف من أخزم قبلك فعلى الشخص يقبل على الطاعة ويقبل على عبادة الله ويسلك مسلك العلماء والله سيرتاح وسيصل إلى بر الأمان يسلك مسلك هؤلاء العمة المعاصرين لنا ابن باز والعثيمين والوادي والألبان يسلك مسلكهم في هذا الباب انظر بإذن الله تصل إلى بر الأمان إن شاء الله واسلك مسلك مشايخ يحيى وغير من علموه وانظر كيف استفادوا صاروا رموزا للدعوة السنفية ما خاضوا في هذه الأشياء صاروا رموزا للدعوة السنفية صاروا علماء ربانيين ينتفع بهم وهؤلاء قد خاضوا ناس قبلكم وخطم كل الذي خاضوا خاض الحزبيون سفر وغير سفر شقبوا على الألباني وعلى غيره بمثل هذه المسائل وخاض أبو الحسن فيها وخاض غيره وين مصيرهم ماذا؟ سبعه اشرطان والشيخ مقبل وقفها قال وقفوها هذه مسائل الايمان حق ابي الحسن لا تنشروها وقفوها وانت جاي تفلسفني بهذه الفلسفه الجديده قبل على يا اخي ودرس الناس وانفع المسلمين تركوا الخوض بمثل هذه الاشياء شغلتم الناس شغلتم الشبكه صحيح والله شغلتم الناس وقصد قلوب إخوانكم تفرق بعض الناس ربما تفرقوا بسببكم انتم تحملون أوزارهم وكانوا مقبلين على الدعوة وكانوا مقبنين عن الخير وهذا يوالق هذا ضعف الدعوة السلفية الذي يوالي بعض الأشخاص ضعيف الدعوة السلفية والله الذي يوالي بعض الناس وينصره ينصر أقواله حقا كانت أو باطنه ويدافع من أجله ويعادي من أجله هذا هي الحزبية بعينها يوالي ويعادي من أجل شخص ما عرفنا هذا أبدا المعالى والمعاداء من أجل شخص إلا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم نوالي ونعادي من أجله عليه الصلاه والسلام وأما غيره فكل يؤخذ من قوله ويرد وهكذا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نوالي لما نواليهم لما يحمله من الخير ومن الدعوه ومن الدين وما كانوا من اخطاء فهم ليسوا معصومين وهم ليسوا معصومين رضي الله تعالى عنهم افرادهم واما جماعتهم فمعصومه فأنا أنصح الأخوة الذين يدرسون عندنا لا ينشغلوا بشيء من هذه الأشياء ولا يؤيدوا أحدا من هؤلاء الخائطين يقبلون على شأنهم وهذا الذي سينفعنا جميعا ولا ندخل شيئا من الفتن علينا هنا لا ندخل شيئا من الفتن علينا نقبل على ما جينا من أجله وبإذن الله نستفيد جميعا نستفيد بإذن الله نستفيد جميعا أما أننا نخوض مع الخائطين وهذا مدموم هذا مدموم نقبل على شأننا وهذه مسائل ما خاض فيها علماؤنا فيسعون ما وسعهم, وسعهم. يسعون ما وسعهم رحم الله الأموات منهم وحفظ الله الأحياء مشغولون بالدعوة ناس مشغولون بالعلم أو بمثل هذا يجيب كلمتين ومشاء مشى وقبل على شأنه وعنده أصول راسخة يمشي عليها في مسائل الايمان من خالفها انحرف عنها عند أهل العلم أصول راسخة يمشون عليها قد قررها إسلافنا وكفونا المؤنى فيها الحمد لله ونمشي عليها الإيمان قول وعمل ومن جعل الأعمال خارج عن مسمى الإيمان فهذا هو الإرجائش بعينه ومن قال الأعمال من صميم الإيمان فهذا ليس بيش قد بريء من ماذا؟ من الإرجاء أما ربما يختلف معك في بعض الأمور وتحمل عليه لأنه مرجع وانه تأثر بالإرجاء إلى آخر ذلك هذا ما هو إنصاف الله Ina, hij is een fan van de handigheid, inna,